والآن مع آفة المتح نجلنا نتحدث في سلسلة حلقاتنا آفات اللسان وآفة اليوم آفة تقريبا لا يخلو لسان إنسان منها إلا من رحم ربي لأنها آفة تأخذ صفة قد تكون عند البعض طيبة وليس فيها قبيح لأن الإنسان يراها ظاهريا صفة جميلة ولا صفة المدح يعني المدح الذي ينهى الانسان لسانه عنه المدح المدح عنه لأن هناك مدح مأمورين نؤمن ان نمدح الغير ولكن في اطار الشرع في اطار حدده الشرع لأن هناك مدح منهي عنه المدح المنهي عنه له محاذير لماذا نهى الشرع الحنيف عن هذا النوع من المدح المدح في بعض الآفات كما ذكر ابو حامد الغزالي المدح فيه آفات ست يعني ست آفات موجودة في المدح هذا الذي ينهى الشرع عنه اربع آفات في المدح وافتان في المندوح فالمجموع ست ست آفات تدخل في قضية وآفة المدح المنهعة اولا تعال الى الذي يمدح هو المادح يعني انسان يعطيه اولا اما انه قد يفرط في المدح فاذا افرط المادح في مدحه صار كذبا او صار كذبا لان الامور لها يعني محددات وهذا الانسان يطلق لسانه في مدح الاخرين فبذلك ينتهي هنا الامر للأسف إلى أن يكون كاذبا فيما يقول يعني قال أحد الصالحين أن مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهر فعثه الله لما كان يتعثر بلسانه هذه كارثة كبيرة ثم الآفة الثانية في المادح المنهي عنه أن يدخل المادح في إطار الرياء فلانه عندما يمدح يظهر الحب وربما يكون هو لا يظهر للاخر الا ما لا ينبع عن الحب فبالتالي يصبح المادح مرائيا ويصبح منافقا والعياذ بداية رب العين انظر الى المتح المنهي عنه لدخلنا في مسائل خطيرة وبالذات اذا كان الذي يمتدح له يعني مكانة وجهة اجتماعية او مكانة اجتماعية او يتروى مقعد معين في المؤسسة او في المصلحة او في الدولة دا اذا للأسف شيء يدخل هنا الرياء ويدخل النفاق وهذه مصيرة الكبيرة والمؤمن نقي سريرة لا يعرف للرياء ولا النفاق الآفة الثالثة للنسبة للذي يمدح انه يعني يقول ربما يقول الأشياء التي لا تتحقق يعني ولا ولا سبيل للإنسان أن يطري عليها لأن الرجل الذي مدح إنسانا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي سلم وحث قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفرح يعني الان الشرع حدد المسألة وقال ان كان لابد الانسان ان يمدح في يقول احسب فلانا كذا لا ازكيه على الله لا ازكي على الله احدا حسيبه الله يعني كان يرى انه اهل المدح وعمر رضي الله عنه كان يقول الرجل انت لا تعرفه طالما كان الرجل يريد يعني يشهد مع الرجل قال عمر بعد ان وصف وسأل عمر بضع اسئلة عن تجاره الابنى ازافرت معه اهل خلطوا في المبايعة والمعاملة لما علم ان الاجابة لا قال والله الذي لا اله الا هو لا انا تعرفه الافة الرابعة في مسألة المادح انه يدخل بذلك بما يقول يعني الفرحة على الممدوح وقد يكون هذا الذي يمدح ظالم او فاسق وهنا تقع المشكلة وقال البصري رحمه الله من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله تعالى في الارض فهنا تكمل المشكلة لان الظالم الفاسق يجب ان يذن ف... يعني حتى يرتم ولا يمدح ليفرح لان اذا ملحت انا ظالما وملحت انا فاسقا فكيف اعرف انه ظالم وكيف اعرف انه صار فاسق هنا يعني يجب ان يتدقى المسلم ربه اما الافتاء الاثني تضر كلاهما باب الممدوح ان الممدوح اذا وضح هذا الامر يحدث فيه الكبر والاعجاب واذا اصيب الانسان بالكبر والاعجاب يعني حلك وضاع وخطر هذا خطر جدا ان امدح انسانا فيظن انه على خير وعلى صلاح وعلى تقوى وانه ما شاء الله يعني كما يقول هذا المالح وربما هو ينافق ربما هو يرائي ربما هو لأنه يعمل عنده ربما يأخذ راتبه منه ربما هو الذي له يد عليه فيه أنه الذي عينه في هذه الوظيفة أو في هذا المكان أو أنه يرجو منه خيرا ونوالا كما كان الشعراء يمتدحون بعض الناس بما ليس فيهم ويأخذ على هذا يعني أموال الطائلة وثم رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه قال يعني يتبعهم ملغوون ألا تراهم أنهم في كل والي يهيمون ويقولون ما لا يفعلون واستفتى رب العبادة طبعا منهم المؤمنين الصالحين الذين يعملون الصالحات الإنسان عندما يقرأ هذه الكصة وكان الحسن ابن علي جالسا عند عمر وعمر في يده الدرة والناس من حوله أقبل الجارود بن المنذر وهو رجل ذو مكانة اجتماعية كبيرة في قومه. فقال رجل من الحاضرين هذا سيد ربيعه، فسمعها عمر، وسمعها الحاضرون، وسمعها الجرود الذي جاء. فلما دان الجرود من عمر خفقه عمر بالدرة، فقال الجرود متحجباً مالي ولك يا امير المؤمنين. قال مالي ولك اما سمعتها؟ قال سمعتها. فما؟ يعني ما الذي حدث؟ رجل يقول هذا سيد ربيعه. قال خشيت ان يخالط قلبك منها شيء. فأحببت أن أطأت أمن انظر إلى تهذيب عمر لأخيه في الله خاف عليه من أن يعني يعترر ويأخذ هذا العجب إلى قلبه هذه الآفة الأولى بالنسبة للمبدوح أما الآفة الثانية إذا مدح إنسان بالخير تراه يفرح ثم تفتر به العبادة ويرضى عن نفسه ويدخل العجب الى نفسه بعد ذلك فيقل تشمر الى العبادة ويرى انه مدى طالما ان انطلقت الالسنة بالثناء عليه يعني قد وصل الى ما لا يصل اليه اخر فبالتالي يتكاسل ربما عن العبادة وهذه مشكلة بل انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسه انا سيد ولد ادم ولا فخر اي لست اقول هذا تفاخر كما يقصد الناس بالثناء على أنفسهم لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا بولد آدم وتقدم عليهم أبدا كما أن الإنسان مثلا الذي له الحظوة عند الملك أو الرئيس وله قبول يفتخر بقبوله إياه ويفرح به لا بتقدم على بعض العياء لأن لا علاقة بين هذه وثيرت وكارثة المندوح أنه يكون تقريب من آفة العجب وقريب أيضا من آفة الهتور عن العبادة ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا احثوا التراب في وجوه المداحين الذين يمدحون الناس احثوا في وجوههم المتراب ورجل أثنى على رجل فقال الذي مدح يعني الله ما إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقتك سبحان الله وكان إذا مدح أبو بكر يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون ويعني خيرا مما يظنون ورجل يسني على عمر فقال له عمر اتهلكني وتود نفسك يعني سبحان الله وهذا الرجل الذي يمدح عليا كرم الله وجهه وكان عالم عليا ان هذا الرجل كان يطعفيه من قبل وفي عرضه فقال له انا دون ما قلت وفوق ما في نفسك فانظر يعني ياخذ اخ الاسلام المسلم لقيق في كلامه لا يبعث الكلمات هنا وهناك المدح يعني مصيبة وفتنة للمدح وفتنة للممدوح فتة للمدح يدخله كما قلنا اما في كذب او في رياء ونفاق او في ملاجب ان يدخل فيه او يكون يعني سبحان الله مبالغا فيما يقول والهوى يدخل هنا والشيطان يدخل لكي يقول الانسان في غيره ما ينكره قلبه هنا يعني افات شدة أما الممدوح طبعا بالشك عندما يعيش إنسان طوال حياته لا يسمع إلا مدحا ولا يسمع يعني كما قال الشافعي رحمه الله امران أهدى إلينا عيوبنا انظر إلى الناس إذا جادل أحد أحدا فمدح طرف دون آخر انظر إلى التي والخيلاء التي يشعر بها من مدح وانظر إلى الحصرة والأسى التي دخلت على قلب من لم يمتلح فكأننا يعني الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا فحسب انهم بالمتازلات من العذاب اذا الانسان لا يجب ان ينسب الى نفسه يعني ما لم يفعله ولا ينسب الى نفسه ما لم يقم به فاخوة الاسلام حاذروا من مدح يعني المدح المنهي عنه ان اطلق الفاضي يعني في توسيع او في تكبير افعال الاخرين امامهم وبين اعينهم وفي وجوههم حتى انا الحظ عندهم وحتى يرى هذا المندوع نفسه انه فوق الناس وهنا يعني كارثة كبيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قطعت عنق اخيك يعني اذا الذي صنعت هذا انت اثرت فيه تأثيرا سلبيا ليس معنى هذا ان الانسان لا يمتجح مثلا زوجته في البيت او ابنه اذا تفوق او زوجته أو اذا قدمت له طعاما شهيا او خدمة معينة او امر معينة لا يجب هنا هذه كلمات يعني لترقيق الحياة في البيوت جزاك الله خيرا بوريك لنا فيك قواك الله واعانك عرينا اعرضت الله الصحة حتى تستطيع ان توصل هكذا يقول الزوج لزوجته وتقول الزوجة بوريك لنا فيك يعني الدعاء والثناء هذا في البيوت ليس من باب هذا المدحل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 إنك نعم المولى ونعم القدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله عليه وسلم.